يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أجهر المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نستكمل الحديث حول الصلاة في مواضع الخسف والعذاب قال المؤلف أجزل الله مذوبته قال البخاري في صحيحه باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل وقال ابن حجر في الفتح هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللاب قال كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازة أي تعداه ومن طريق أخرى عن علي قال ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرار والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف لأنه ليس فيها إلا خسف واحد وإنما أراد أن عليا قال ذلك ثلاثه ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي ولفظه نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة وفي إسناده ضعف واللائق بتعليق المصنف ما تقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الآية ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود ابن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع فخسف الله بهم قال الخطابي لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل انتهى محل الغرض من فتح الباري وقول الخطابي يعارضه ما رأيته عن علي رضي الله عنه ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وحديث أبي داود المرفوع عن علي الذي أشار له ابن حجر أن فيه ضعفا هو قوله حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعه ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ منها قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز انتهى وقد يظهر للناظر في إسناد هذا الحديث أنه لا يقل عن درجة القبول ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقته الأولى أول طبقاتها سليمان بن داود ولا خلاف في كونه ثقة وفي الثانية أحمد بن صالح مكان سليمان المذكور وأحمد بن صالح ثقة حافظ وكلام النسائي فيه غلط مردود عليه قال العراقي في ألفيته وربما رد كلام الجارحي كما النسائي فحمد بن صالح وسبب غلطه في ذلك أن ابن معين كذب أحمد بن صالح الشموني فظن النسائي أن مراد بن معين أحمد بن صالح هذا الذي هو أبو جعفر ابن الطبالي المصري وليس كذلك كما جزم به ابن حبان والطبقة الثانية في كلا الاسنادين ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاه أبو محمد المصري ثقة حافظ عابد مشهور والطبقة الثالثة من الاسنادين يحيى بن أزهر وعبد الله ابن لهيعه ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوق وعبد الله بن لهيعه صدوق خلط بعد احتراق كتبه والظاهر أن اعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل عن درجة الحسن ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن وهب ومعلوم أن رواية ابن وهب وابن المبارك عن ابن لهيعة أعدل من رواية غيرهما عنه والطبقة الرابعة في الاسناد الأول عمار بن سعد المرادي وفي الاسناد الثاني الحجاج بن شداد وعمار بن سعد المرادي ثم السلهمي والحجاج بن شداد الصنعاني نزيل مصر كلاهما مقبول كما قاله ابن حجر في التقريب واعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل عن درجة الحسن والطبقة الخامسة في كلا الاسنادين أبو صالح الغفاري وهو سعيد بن عبد الرحمن وعداده في أهل مصر وهو ثقة والطبقة السادسة في كليهما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فالذي يظهر صلاحية الحديث للاحتجاج ولكنه فيه عله خفية ذكرها ابن يونس وهي أن رواية أبي صالح الغفاري عن علي مرسله كما ذكره ابن حجر في التقريب وقال البيهقي في السنن الكبرى باب من كره الصلاة في موضع الخسف والعذاب أنبعنا أبو علي الروذباري أنبعنا أبو بكر ابن داسة حدثنا أبو داود ثم ساق حديث أبي داود المذكور آنفا بلفظه في المتن والإسنادين ثم قال وروينا عن عبد الله بن أبي محل العمري قال كنا مع علي بن أبي طالب فمر بنا على الخسف الذي ببابل فلم يصلي حتى اجازه وعن حجر الحضرمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرات ثم قال البيهقي وهذا النهي عن الصلاة فيها ثبت مرفوعا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا عن البخاري ومسلم ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخروج من تلك المساكن وكره المقام فيها إلا باكية فدخل في ذلك المقام الصلاة وغيرها انتهى وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف والتطهر بمياهها فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بها صحيحة والتطهر بمائها مجزئ واستدلوا بعموم النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا الحديث وكعموم الأدلة على رفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الطهارة بمائها واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاة في خسف باب لأنها أرض منعونة قالوا والنهي يقتضي الفساد لأن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من أمرنا ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كما ثبت في الحديث واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليس بقربه فدل ذلك على منع الطهارة به من باب أولى قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعا وأنه لا يدخل إلا باكيا للحديث الصحيح فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر ولنا لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته